Mm -hmm -hmm. Yeah اقضي لي لي بس وحدي ديرك انت ما عندي وهاي الاشواك من تبدي بالفرح ينبت وردي بالامل يشعر يبدي لسان العشاء يا إلهام أشعاري أشعاري أشعاري يا مفتاح أفكاري أفكاري أفكاري مشهود بالجود صاحب الزمن للخيري للخيري مسعاك والبدروح والبدر البدر اخرك للخير, للخير مسعاك والبدر هو البدر يا خير البرايا للنور شبط للنور شبط ja an no اسمك يا مولاي ضامياني وانت الماي اروى بذكراك هاي طيور حبك تحوم بدنياي واسمك انت يعيش وياي ولا يوم انسى مهدينة مهدينة تظر دوم محبوب محبوب محبوب الى الموت مطلوب مطلوب люби мой люби افديك اغلى من حب السما تسمو تسمو بذكرى في قلبي في القلب في قلبي في قلبي مرساك إذ انت في عمري ورود من دون اشواق من دون اشواق الروح وارد بالحب دوم تفوح عمر دونك كل جروح شيحم الفرقات نجمة لوح قلبي لت الأكبر مفتوح قل لي بس يعصوب تروح بيادير القاس اسملاح بدمومي بدمومي بدمومي عطرفاح بهدومي بهدومي بهدومي سهران حيران صاحب السماء راقين راقين بمعناك والعشق والعشق اوحاك راقيين واعطين بمعناك والعشق والعشق أوحاك والله في الكون نجوم في الليل ابدعك في الليل ابدعك وانا شايف بك حبك انت ذا الجنار وانا المفتون ليل انهار بك افكر والافكار تعزف بعجم الاوتار لحن المجنون مهدين مهدين يا محبوب الحاني الحاني الحاني الى كنور رضاني رضاني مسحور بالنور صاحب الزمن في الروح في الروح مجراك والعين, والعين مسراك في في الوحي مجراك والعين والعين مسراك يا سيدي والحسن منه ما شئت أعطاك ما شئت أعطاك <تصفيق> كبيقال وولا باع وسمك تحرس الاضلع ما يروح بعيد بكدع ربك واحلى الاطباء بانت وسر حبك شاع يا اهل يلا قدوم تغريدي تغريدي تغريدي والحروف بدوريدي بدوريدي بدوريدي مغروم كل يوم صاحب النور النور سواك لحن لحن النور النور جواك لكن احنا وكل ما في الكون يشكون سن وهناك سن وهناك